يا ليت الورد ما يذبل يا ليت الدمع ما ينزل يا ليت الدنيا تصفاني لي لا تشيل واتحمل دموعي صارت حروفي حياتي انجرح وزعل حرام الناس تجرحني وجرحي بالصفا يذبل دعنا تترى تقتل ومن حول الطعن يكثر ولحد يرحم ويبدل بديت أخاف يا قلبي بديت أخاف تتملل ولا مليت يا قلبي من يخفف ومن يسأل żeżętna tyma zimna, o klimbili akcja, a bacz na to, chcę, chce, chcę, chcę, chcę, chcę,